وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وتكافر بينكم وتكافر وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ وَتَبَاخُرٌ اموال و اولادك مثل غيث اعجب الكفار نباته تتدافع بينه تتدافع في الاموال و كمثل غيث اعجب الكفار نباته تَرَاهُ مُصْطَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا كَمَا كَانَ الطَّيْفُ فِي الْآفَاجِ الْخَاوِنَةِ مُصْلًى لَا يَبِيدُ فَتَاهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شديد وما اوفرة من الله ورضوان وكل ها في العذاب شديد ومغفرة الى الله الغفور الغوال وما الحياة الدنيا الا متاع الغر من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ هَذِهِ كَفَضْلِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا في إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ما أقرب من مقيدة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ان ذلك على الله يسير ان ذلك يسير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال فخو الله لا يحب كل مختال تخو الذين يبغون ويامرون الناس بالبغ الذين يَتَوَلَّ فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ